ن اعبدون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 جعلنا من الماء كل شيء حي أ يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون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 قل مي يكلوك بالليل والنهار من الرحمن بلهم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصرة أنفسهم ولاهم منا يصحبون بل مبتعنا هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأت الأرضنا وقصها من أطرافها أفهم الغالبون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 ولا من الظالمين